وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَ اللهُ ٱلضَّآلِّينَ أَمِينَ وَإِنَّ إلياس لمن المرسلين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 للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنا ثون وَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ أَصْطَفَ الْبَلَاتِ عَلَى الْبَلِينِ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ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 <تصفون> إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا بل هو صالي الجحيم وما وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم سَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِالسَّاحَةِ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حين سوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين